الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من دعى بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أحبابي وإخواني في الله أسأله جل وعلا كما جمعنا وإياكم في هذه الغرفة المباركة من غير ميعاد نسأله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله مع النبيين والصديقين والشهداء في وفقه ونسأله فجل وعلا أن يعلمنا من علمه وأن يزيدنا وإياكم من فضله وأن يجعلنا جميعا هداة مفتدين وهادين إلى طريق مستقيم إنه جل وعلا جواد كريم أيها الأحباب وصلنا بالأمس إلى موضوع الرجاء وهذا الموضوع كما تعلمون ذو أهمية بالنسبة للمسلم فنحن لا شك نقصر مع الله سبحانه وتعالى كثيرا ونعص الله جل وعلا كثيرا فنحتاج إلى أن نفهم هذا المعنى لكلمة الرجاء كما علمنا على الخوف فإن هذين العبادتين القلبيتين محلهم القلب لا شك ذات أهمية للنسبة للمسلمين أن يعلم ما معنى الخوف وكيف يخاف من الله سبحانه وتعالى وكيف يخاف من عقابه وكيف يخاف من الوقوف بين يديه فيدفعه هذا الخوف إلى ترك الذنوب والمعاصي خوفا من الله سبحانه وتعالى وكذلك الرجاء حين يعلم المسلم حقيقة الرجاء فيرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقيم قال الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من روضكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله فلابد على الإنسان أن يسارع وأن يسابق وأن يتنافس في هذه الحياة على كل خير مما يدفعه هذا التنافس ومما يدفعه هذا السباق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فلابد على الإنسان إذن أن يرجو رحمة الله جل وعلا وأن يخاف من عذابه سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز قد ذكرنا هذه الآيات ونعيدها حتى يعلم المسلم حقيقة الخوف وحقيقة الرجاء قال الله جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى رغبا والرغب معناه الرجاء فرجوا ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم ورهبا أي خاربا لأن هذه الكلمة كلمة رجاء لتلناها بالأمس وهي مأخوذة من رجوت وهي مصدر تدل على الامل وعدم اليأس وعلى المسلم مهما بلقت الذنوبة ومهما كثرت معاصي فلا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى بل عليه ان يتأمل لان الله جل وعلا غفور الرحيم ومن ضمن الذين يثن الله سبحانه وتعالى عليهم هم العصات الذين يتوبون الى الله سبحانه وتعالى فقد ابدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات ابدل الله جل وعلا سيئاتهم حسنات الذين تابوا وانابوا ورجعوا الى الله جل وعلا ورجعوا رحمة الله سبحانه وتعالى لا شك ان الله جل وعلا ابدل تلك السيئات الى حسنات يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز حتى يأمل المسلم ويستفشر خيرا بربه جل وعلا وحتى يطمئن قلبه إلى ما وعد الله سبحانه وتعالى التائبين والمنيبين والراجعين إليه جل وعلا الذين يرجون رحمة الله ويخافون عذابه فالإنسان ما يدفعه إلى التوبة إلا هذين الأمرين الخوف من الله جل وعلا والرجاء بما عند الله سبحانه وتعالى فيقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك هاي يفعل الشرك ويفعل القتل ويفعل الزنا ولا شك أن هذه ثلاثة هي كبائر وأكبرها الشرك بالله سبحانه وتعالى وأعظمها والشرك بالله جل وعلا من أعظم الذنوب ذنبا وأقضح الأعمال عملا وعلا أن الشرك بالله جل وعلا أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه ومع ذلك يقول الله جل وعلا ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا وهذا استثناء والاستثناء يدل على أن الله جل وعلا قد استثنى هؤلاء التائبين الذين تابوا من ماذا من الشرك وتابوا من القتل وتابوا من الزنا ومن جميع الذنوب يقول جل وعلا إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم إذن إذا علم المسلم أن الله جل وعلا يغفر هذه الذنوب العظام أعظمها الشرك بالله جل وعلا فليأمل خيرا ويقول سبحانه وتعالى وهو يعرض التوبة جل وعلا يعرض التوبة على من كفر به سبحانه وتعالى ونحن حديثنا أيها الأحباب أرجو التركيز لأن الصوت يتقطع أحيانا فأرجو من الأخوة التركيز حديثنا عن ماذا؟ عن الرجاء كيف ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا الرجاء يدفعك إلى الأمل ثم يدفعك إلى العمل ليس فقط أن ترجو الله جل وعلا وتتمادى بالمعاصي والذنوب والآثام والأخطاء وتجلس في بيتك ولا تعمل لمرضات الله سبحانه وتعالى فهذا ليس رجاء كما ذكرناه بالأمس فإن من الناس من يتمادى بالمعاصي والذنوب ولا يتوب وهو يقول أن الله جل وعلا غفور رحيم فنقول لهذا نعم الله جل وعلا من أسمائه الغفور ومن أسمائه الرحيم ومن صفاته جل وعلا كما أنه غفور فهو يغفر فيه صفة المغفرة سبحانه وتعالى وكذلك أن الله جل وعلا تواب يتوب على عبده إذا تاب فهذه الأسماء الغفور والتواب والرحيم والودود واللطيف فلا شك أنها من أسماء الله جل وعلا الحسنى ومن شك بها فهو كافر إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد منك أيها المتمادي بالذنوب والمعاصي أراد منك أن تتوب وأراد منك أن تعمل وأراد منك أن تسير على ما سار عليه الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن الذين آمنوا ولو رجعنا إلى القرآن العظيم وتأملنا به أن الله جل وعلا يدفع الناس إلى العمل ويحثهم على العمل ليس فقط على الأمان كما قال الله جل وعلا عن اليهود والنصارى وقال عن الأعراب أنهم يمنون عليك أن أسلموا يمنون بالمن يعملون منا ويقول سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم فهي أماني مجرد أماني فهذا الذي يذنب وهذا الذي يعصي ولا يتوب إلى الله جل وعلا فهو قد غرته الأماني قد غرته الأماني وإياك أن تغتر بالأماني وتقول أن الله جل وعلا غفور رحيم وتنسى أن الله جل وعلا شديد العقاب قال غفور ورحيم وودود ولطيف إنما يخصد بها سبحانه وتعالى للتائبين والمنيبين إلي كما قال جل وعلا وإني لغفار لمن, لمن تابه وإني لغفار بصيقة المبالغة والكثرة في المغفرة وإني لغفار لغفار لمن تابه وآمنه وعمل صالحا ثم إيش لحظة لحظة إزاكم الله خير لحظة. أبت الله ببركاته إذن أيها الأحباب على المسلم أن يتأمل بهذه الآيات وان يرجع الى كتاب الله سبحانه وتعالى ويعمل على مقتضى مراد الله سبحانه وتعالى فالانسان حين يقع بالذب والمعصية فلابد عليه ان يعلم امرين ان يعلم امرين اصراره على المعصية لا شك انه عرض نفسه الى العقاب الشديد إصراره على المعصية قد عرض نفسه إلى العقاب الشديد وأما إقلاعه عن المعصية فلا شك أنه قد, قد نجى نفسه من عذاب أليم إقلاعه عن المعصية قد نجى أو أنجى نفسه من عقاب أليم وهو لا شك يرجو بذلك رحمة رب العالمي سبحانه وتعالى. فهنا الله جل وعلا حين قال إلا من تابه وآمنه وعمل صالحا ثم اهتده إني لغفار بمن تابه يعني أقلع وترك الذنب ورجع إلى الله وعاد إلا من تاب وآمنه يعني هنا يدل على أن الإنسان إذا وقع بالذنب وإذا كان الدنب كفرا إذا كان الدنب كفرا كالشرك بالله أو الردة لا شك أنه قد نفى عنه الإيمان قد نفى عنه الإيمان مما يدل على أن الله جل وعلا أكد بأن بعد التوبة لا من الإيمان الصحيح إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى العمل هنا ذكر في هذه الآية فلا بد منه بدون عمل لا ينفع شيء بدون عمل مجرد أن أتأمل أو مجرد أن أتمنى على الله سبحانه وتعالى ومجرد أن أقول أن الله جل وعلا غفور رحيم ولا أعمل ولا أقوم بأي عمل لا شك أن هذا التمني خاطئ وصاحبه قد عرض نفسه إلى الهلاك لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فهنا أيها الأحباب ربنا جل وعلا قد أثنى على هؤلاء الذين يرجون رحمة الله قد أثنى عليهم في أكثر من موضع في كتابه يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فهؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله لماذا فعلوا هذا فهم يرجون رحمة الله هم يرجون رحمة الله والله جل وعلا قال هنا في كتاب العزيز والله غفور رحيم أي أنه يغفر لهم ما وقع منهم من الذنوب والمعاصي لأنهم آمنوا الإيمان الصحيح ثم هاجروا أي تركوا بلاد الكفر وذهبوا إلى بلاد الإسلام أو هجر المعاصي والذنوب أو هجروا اهل المعاصي والذنوب لا شك أن هذا يدفعهم إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى كذلك يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله قصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالله جل وعلا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لنا هو الأسوى الحسنة والقدوة الحسنة وعلى المسلم أن يقتدي بهذا الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه فهذا الذي يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه فارسلك الطريق الموصل إلى مرضات الله جل وعلا قال الله جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب على المسلم أن يتق الله بمخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله شديد العقاب جل وعلا لمن خالف هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم معرضون ولا تولوا عنه وانتم معرضون ولا تكونوا كالذين ولا تكونوا كالذين قالوا ولا تولوا عنه وأنتم معرضون فالله سبحانه وتعالى هنا بين في أن الإعراض عنه لا شك أنه من أعظم المعاصي والذنوب نعم فهنا إذن الرجاء في هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثم يقول شجل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويرجو رحمة ربه ثم جاء في الصحيحين من حديث أبي فريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى وهذا حديث قرسي علينا أن نتأمل به وعلى المسلم أن يتأمل سعة رحمة الله جل وعلا وعفوه وإحسانه سبحانه وتعالى فإذا علمنا أن الله جل وعلا رحيم ولطيف وودود جل وعلا دفعنا هذا إلى الأمل لا نعبد إلها ليس فيه رحمة وليس فيه مغفرة أو ليس فيه أي لطف إنما نحن نعبد إلها فيه هذه الصفات صفات الرحمة وصفات المغفرة وصفات اللطف إذن على المسلم أن يتأمل جيدا ولو تأملنا بهذا الحديث كيف أن الله جل وعلا يتحبب إلى عباده سبحانه وتعالى كلنا ذاك الرجل ونحتاج جميعا إلى سعة رحمة الله جل وعلا ونحتاج جميعا أيها الأحباب إلى مغفرته جل وعلا لأننا نقع بالذنب كل يوم كل لحظة كل ساعة كل ثانية نقع بالذنب فنحتاج نحتاج إلى سعة رحمة الله حتى نفهمها فهما جيدا فلا بد علينا إذن أن نعمل على مقتضى مراد الله فإذا عمل المسلم على مقتضى مراد الله جل وعلا نالته هذه الرحمة ونالته تلك المغفرة يقول الله جل وعلا في هذا الحديث القرسي انا عند ظن عبد بي أنا عند ظن عبد بي يعني الله جل وعلا يقول أنا هو سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه أنا عند ظن عبد بي وأنا معه إذا ذكرني وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هروا له السلام عليكم في صوت الحمد لله نعم إذن هذا الحديث أيها الأحباب لا شك فيه أمل عظيم وفيه رجاء عظيم أليس صحيح الله جل وعلا يبشرك ويدعوك ويفتح لك مجال عظيم من مجالات القرب إليه سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى عند ظن عبده به قال أنا عند ظن عبدي بي يعني يابد بل يجب على المؤمن أن يظن بربه ظنا حسنا لأن الظن ينقسم إلى قسمين الظن ينقسم إلى قسمين فهناك من الظن مذموم وهناك من الظن محمود فالظن المحمود هو الظن الحسن بالله جل وعلا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه هنا الظن الحسن وقال الله جل وعلا فما ظنكم برب العالمين على لسان إبراهيم فما ظنكم برب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما فهذا الظن الحسن الذي ينبغي على المسلمين أن يكون معتقدا فيه أن يظن بالله جل وعلا ظنًا حسنًا ولا يسيء بربه جل وعلا لا يقول أن الله لا يغفر الذنوب لا يقول أن الله لا يتوب عليه لا يقول أن الله جل وعلا غير قادر على أن يقضي على هؤلاء الكفار ولا يقول أن الله جل وعلا ليس بقوي ولا يقول هذه والعياذ بالله فإن قالها فلا شك أنه قد أساء الظن بربه قد أساء الظن بربه فهنا فهنا الله جل وعلا ذكر الظن في هذا الحديث قال أنا عند ظن عبدبي يعني يجب على المسلم أن يظن بربه ظنا حسنا ويتأمل بالله جل وعلا أملا حسنا فهو سبحانه وتعالى غفور ودود لطيف عزيز كريم جل وعلا فهكذا لابد على أن يكون من عقيدة المؤمن أنه يظن بالله جل وعلا ظنا حسنا أما الظن الآخر فهو لا شك مذموم في شرعنا قال الله جل وعلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ويقول جل وعلا إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فهذا الظن مذموم ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن إياكم والظن أي الشك هنا المقصود للظن أي الشك إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث فإن الظن أكذب الحديث فلابد على المسلم أن يتيقن بدينه وأن يتيقن بربه وأن يتيقن بعقيدته ولا يظن بالله جل وعلا ولا بدين الله ولا بعقيدته إنما يظن ظنا حسنا حتى هذا الظن الحسن هذا الظن الحسن يدفعه إلى الطاعة الحسنة والصحيحة ثم يقول عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأمل معي هذا الحديث ولابد علينا أن نضع هذا الحديث نصب أعيننا لأنه حديث عظيم يدفعنا هذا الحديث كذلك ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قريب مننا الله سبحانه وتعالى قريب مننا فهو قربه إلينا جل وعلا أقرب إلينا من حبل الوريد هذا القرب يدفعنا إلى ماذا؟ يدفعنا إلى اليقين ويدفعنا إلى الأمن فإذا علمت أن الله قريب منك فلا شك أنك ستأمن أليس صحيح؟ ولا لك مثال سأضرب لك مثال ولله المثل الأعلى وأنت في الدنيا وهذا المثال طبعا لا يجز المسلم أن يطبيقه على الله جل وعلا ولكن من باب أن نقرب الأفهام إلى الناس هذا المثال لو أنك في هذه الدنيا لو أنك مشيت في مكان مظلم لو أنك مشيت في مكان مظلم وليس أحد في هذا المكان ما في أحد صح ودخلت في مكان مظلم جدا لا شك أن الغالب تخاف لا أقول تخافون ربما يقول بعض لا ما نخاف لا ولكن في الغالب أن الإنسان إذا دخله في هذا المكان المظلم في الغالب أنه يخاف يلتفت يمنا يمنة ويسرة ويلتفت خلفه وخاصة المكان إذا كان مثل غابة أو مكان متروك أو صحراء مثلا مظلمة صح في الغالب الناس يخافون من, من الظلام فلو مشيت قليلا ثم وجدت رجل قوي تعلم به وشجاع ولا يخاف ماذا سيكون حالك تأمن ولما تأمن وجدته رجل وعنده ضوء عنده ضوء وعنده قوة وعنده امكانية ان يدافع عن نفسه وعنك تأمن ولما تأمن صح ستأمن ستعيش في راحة ستعيش في سعادة ستمشي وأنت مطمئن طيب لو وجدت اثنين أو ثلاث أو أرضع أو مجموعة ثم مشيت معهم وكلهم تعرفهم ستأمن أكثر أليس صحيح لو وجدت ضوء أمامك نور ستأمن أكثر صح ولا لا إذن كلما تقربت إلى نورك هذه الأمور كلما جاءك الأمن كلما تقربت إلى أولا القوي ثم إلى مجموعة ثم إلى ضوء وهكذا هنا جاءك الأمن أكثر فأكثر تزداد أمنا وتقرب إلى تلك الأماكن الآمنة فكيف ولله المثل الأعلى فكيف بالله جل وعلا كيف بالله جل وعلا فإن أردت القوة فهو قوي وإن أردت النصر فهو نصير وإن أردت التأييد فهو مؤيد سبحانه وتعالى وإن أردت كل شيء الحراسة فهو يحلسك سبحانه وتعالى إذن مجرد أنك تتقرب إليه فهو قريب منك لأن الله هو الذي قال عن نفسه وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا فإني قريب فإني قريب إذا علمت أن الله قريب منك زادك أمنا وزادك اطمئنانا وزادك محبة إليه سبحانه وتعالى أليس صحيح؟ هذا الواقع لا بد أن نعيش أيها الأحباب لا مجرد أن نعلم كلمة الرجاء على على ظاهرها فقط ونمر عليها مرة الكرام أبدا إنما تدل هذه الكلمة على أنك لا بد أن تعلم علم اليقين أن الله قريب منك فلا بد أن, أن تتقرب إليه لأنك إذا ابتعدت عنه والمقصود بالبعد عنه هو عدم ذكره وعدم القرب إليه بطاعته هذا بعد عنه سبحانه وتعالى فأنت إذا ابتعدت عن الله جل وعلا أصبحت قريبا إلى الشيطان أصبحت قريبا إلى الشيطان يتلاعب بك كيف ما يشاء لذلك ربنا جل وعلا قال عفن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يؤملنا بالله جل وعلا ويعلمنا قرب الله جل وعلا إلينا نحن مجرد أن نقوم بالعمل اللهم أرد منك ولا أرد مني ولا أراد من الخلق إلا أن يقوم بالعمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسخي في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول فيقول الله جل وعلا من يدعوني فأستجيب له من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له علمنا هذا علمنا هذا القول منه جل وعلا وعلمنا هذا النداء منه سبحانه وتعالى الله ينادينا ويقول لنا جميعا من يدعوني فأستجيب له يعني أراد منك أن تدعوه حتى يستجيب لك من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إذن هذا, هذا القرب يدفعك إلى الأمل ثم عندنا حديث كذلك جميلة وأنا وعدتكم بالأمس أن أذكر بعض الذي التي تؤملنا بالله جل وعلا وهنا نحن نتكلم عن الرجاء نحن نتكلم عن الرجاء أي نرجو نحن رحمة الله جل وعلا ونعلم من هذه خلال هذه الآيات والأحاديث سعة رحمته سبحانه وتعالى اسمعوا هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه طبعا ابو هريره هو اكثر النبي صلى الله وسلم بيحفظ من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 5000 حديث بيحفظ ابو ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لانه لازم النبي الله عليه وسلم على هذا الأمر على حفظ الأحاديث منه عليه الصلاة والسلام وكان يسجل ويحفظ وبالرغم أنه أسلم متأخرا إلا أنه قد حفظ الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خمسة حديث يحفظ أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم هنا يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى أذنب عبد ذنبا صعاد الحديث ونحن كلنا ذلك العبد كلنا ذلك المذنب أنت اجعل نفسك الآن أنت المذنب واسمع إلى هذه الرحمة العظيمة أرجو من الخاص بارك الله في لا يبعث لي شيء الآن زه الله خير حتى لا يسغلني الأخ الذي يبعث لي رسائل كزاه الله وقير إذا كان يسمعني معنا نعم موجود نعم فيقول الله جل وعلا أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبد ذنبا فعلمه أن له ربا يغفر الذنب فعلمه أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب لا حركة نعم فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب يعني أيش معنى يأخذ بالذنب يعني يعذب جل وعلا إذا أذنب العبد ومات عليه يعذبه الله سبحانه وتعالى يأخذ بذنبه ثم عاد هذا الرجل وهذا العبد عاد مرة ثانية فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب كم مرة كم مرة ثلاث مرات صح ثلاث مرات أنه يذنب ويعود ويستغفر وهكذا ثلاث مرات فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك اعمل ما شئت فقد غفرت لك يا سلام فإذا علمت أن الله جل وعلا بهذه الدرجة يغفر الذنب إلا طبعا اعمى الماشيتة إلا الشرك به سبحانه وتعالى والذنوب والكبائر يعني ليس هنا مفتوح اعمى الماشيت من الذنوب والمعاصي والكبائر لا لا المقصود بها اعمى الماشيتة حتى إن وقعت بالذنب وأنت تعاود وأنت تعاود هذه المغفرة وتعاود هذه التوبة فالله اعلم ان الله جل وعلا كريم يتوب عليك فاذا اذمت ثم عدت الى التوبة واستغفرت اعلم ان الله يغفر لك وجاء في الصحيحين من حديث عمر قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فاذا امرأه فاذا امرأه من السبي فاذا امرأه من السبي تحلب فدييها تسقي فإذا وجد صبيا في السبي أخذته فألسقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار أترون هذه المرأة التي أخرجت فدييها وترضع أي سبي تجده أمامها ترسقه ببطنها وترضعه أترون هذه طارحة ولدها في النار فقلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها الله أرحم بعباده من هذه بولدها كم الله جل وعلا رحيم كم سبحانه وتعالى لطيف كم جل وعلا ودود ولكن, ال... ولكن الناس لا يفقهون هذا ولا يعلمون هذا ولا يستغفرون ربهم جل وعلا ولا يعتقدون بعضهم بهذه المغفرة وتلك الرحمة فإذن على المسلمين أن يتأمل أيها الأحباب وأن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى هذه الأحاديث بالرغم أنها تدفع إلى الأمل وتدفع إلى الرجاء بالله سبحانه وتعالى ولكنها تدفعك إلى العمل نفس الوقت أن تعمل وأن تجتهد وأن تجاهد نفسك يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين ويقول سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والمجاهد هنا صعب جداً أن تجاهد نفسك من أصعب الأمور حتى قال أحد السنف قال جاهدت نفسي أربعين يوما حتى استقامت أربعين سنة جاهدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت والله جل وعلا حين أراد منك الإيمان أراد منك الاستقامة ليس الإيمان وحده فقط إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم لا بد عليك إذا آمنت بالله الإيمان الصحيح لا بد عليك أن تستقيم الاستقامة الصحيحة ومعنى الاستقامة العمل الموافق لشرع الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا انتهى موضوع الرجاء إذن علمنا الخوف أن نخاف من الله من عقابه ومن شديد عقابه سبحانه وتعالى وأن نخاف من الوقوف بين يدي وفي نفس الوقت أن نرجو الله جل وعلا وهذا الرجاء يدفعنا إلى العمل الصحيح الموافق للقرآن والسنة أسأل الله جل وعلا بمنه وترمه كما غفر لآدم أن يغفر لنا وكما غفر لموسى أن يغفر لنا وكما غفر لإبراهيم أن يغفر لنا وكما غفر لجميع المذنبين والعصات أن يغفر لنا إنه سبحانه وتعالى جواد كريم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عسى يكون الصوت اليوم واضح إن شاء الله وعليكم ورحمة الله وبركاته